على شطوطك مراكبي لسه عوزاكي شراعي لسه متنكس وآمل ويرسجواكي على شطوطك مراكبي لسه بتحاول تقولك إني بهواكي على شطوطك أنا راسي وإحساسي لسه بيقلي لي فرصة وياك على شطوتك أنا راسي لصوت الحلم مش ناسي وشايفك دنيتي وناسي وشايف فرصي تم على شطوطك مركب لسه عاوزاكي شراعي للسمت نكس واملو يرسا كل ما احاول اخد مركب وامشي واقول خلاص ما اندمشي حاجه غريبه بتقول لي احاول تاني وياكي على شطوطك لسه مركبي بتحاول تقول إني بهواكي على شطوتك أنا راسي وإحساسي لسه بيقولي لي, لي فرصة وياكي على شطوتك أنا راسي لصوت الحلم مش ناسي وشايف دنيتي وناسي وشايف فرصتي معاكي على الشطوطي